وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ بِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الأمر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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَثِيرُونَ لِلَّذِينَ يَتَّنُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُل اَفَا نُبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِكُمْ ۗ اَنَّ رَبَّ عَذَابَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ